وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف فعجل لي العام الذي اغاث فيه واعصر يقول اذا اشتد عطشك الى ما تهوى ستموت ويقتلك هواك ويغلبك في هذه الجولة وانت لا تريد ان تقع في هذا الهوى فابسط انامل الرجاء الى من عنده الري الكامل الا وهو رب العالمين تبارك وتعالى <تصفيق> والرجاء حاد يحدو القلب الى بلاد المحبوب ويسهل السير عليه وهي عبودية متى خرجت من القلب وقع المرء في اليأس لأن الرجاء على ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع مذموم أما النوع الأول المحمود فهو رجاء الطائع ثواب ربه يفعل الفعل من الخيرات وهو يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى النوع الثاني من الرجاء المحمود هو رجاء العاصي الذي تاب إلى الله عز وجل ويتمنى أن يعفو الله عنه يبقى الأول يرجو ثواب الله نتيجة الطاعة والثاني يرجو رحمة الله وعفوه نتيجة المعصية أما النوع الثالث وهو النوع المذموم فهو رجاء الكسالة وقد اتفق أهل العلم أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل فإن خل الرجاء من العمل فهو الغرور إن خل الرجاء من العمل فهو الغرور كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو يتكلم عن هوى النفس وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إنما الصحيح أنه من قول الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل إذن لابد من العمل في الرجاء فأنت بقى إذا يعني وقعت في هجير المشتهى وكلمة هجير إشارة إلى شدة الاقبال على هذا المشتهى فينبغي أن تخلع حولك وقوتك وتجعل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى حينئذ أبسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل وقل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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الرجل بقى الذي خرج من السجن ولم يحكم عليه بالإعدام وذكر بعد أمة طويلة بعد مدة طويلة قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ذهب العيصف عليه السلام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 نفدت حيلتك وصرت في السني العجاف ما بقي إلا أن تطلب رحمة الله عز وجل وأن تدعوه فتقول له عجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر يعني افتح لي من أبواب رحمتك ما يحول بيني وبين هذا الهوى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 كيف نطح مركبه الجرفة فغرق وقت الصعود ده طبعا تتمة لكلام معناه اخلع حولك وقوتك ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى يعني لا ترتكن على عملك وإن كان العمل مهما لكن العمل لا يستحق دخول الجنة مهما فعلت كما قال صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ونحن لا نعلم أحدا عبد الله عز وجل حق العبادة كما عبده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يقول ولا أنا أي لا أدخل الجنة بعملي ليه المسألة مقايسة ما بين نعم الله عز وجل وما بين قيام العبد بشكر هذه النعم توضع النعم في كفة وتوضع أعمالك في كفة أخرى وبعدين نشوف كفة الميزان هيحصل نوع من الموازنة ما بين العمل وما بين النعم أم لا هناك حديث رواه الحاكم بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إنما أذكره ليس كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذكره كقول يوضح هذه المسألة ففي هذا الحديث أن رجلا عبد الله عز وجل ستمائة عام في جزيرة لا فيها فتن ولا فيها انشغال ولا أي شيء من هذا رجل يعبد الله شغلته يعبد الله عز وجل أخرج الله عز وجل له عينا من الماء العذب وأنبت له شجرة رمان في الصخر كان يأكل من الرمان واشرب من الماء ويصلي مالي الشغلان غير كده فستمائة سنة شغال كده فلما حان وقت موته قال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي قال لا يا رب بل بعملي قال أدخل عبد الجنة برحمتي لا بعملي برحمتي لا بعملي طيب خلاص قايسوا نعمي على عبدي بعبادته طيب ما بقى مسألة إنه عايز بقى فرحان بستمائة سنة عبادة ستمائة سنة يعني لا لعب ولا عبادة فبدأوا وضعوا نعمة البصر في كفة حطوا عبادة ستمائة سنة فطاشت عبادة ستمائة عام أمام نعمة البصر فقط طب بقي... أين بقية النعم ما فيش فيها لم فيش عوض ولفي عمل يفي قال خذوه إلى النار فجعل العبد يصرخ ويستغيث ويقول ربي بل برحمتك يا رب أدخل جنة برحمتك يا رب قال أرجعوه وبدأ الله عز وجل ثم قال الله عز وجل له عبدي من خلقك ولم تك شيئا برحمتي أن بعملك قال برحمتك يا رب قال من قواك على عبادة ستمائة عام برحمتي أن بعملك قال برحمتك يا رب قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي أن بعملك قال برحمتك يا رب قال من أخرج لك قحف رمان من الصخر برحمتي ام بعملك قال برحمتك يا رب قال برحمتي فادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد فهي المسألة كذلك مسألة موازين يتوضع النعم في كفة ويوضع عمل العبد في كفة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لن ادخل الجنة بعملي اغسل ايديك بقى من اي عمل تفعله طب ده معناها نيأس قال لك لا ابذل اقصى ما عندك وسنقبله حتى لو كان اقصى ما عندك هكذا سنقبله لان الله عز وجل وعدنا ووعده الصدق قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن اغصل إلى أقصى طاقتك حتى لو كانت قليلة يبقى بذلت وسعك عطر الكلام